وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهَا جَهَنَّمُ وَيُصْطَرَمُ مِمَّا يُسْقَىٰ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عذابٌ غليظ مثَلُ الَّذينَ كفروا بِرَبِّهِم أَعمالُهُم كَرماذِنْ اشتدت بهِ الرِّيحُ في يومٍ عاصفٍ لا يقدرون مِمَّا كسبوا على شيءٍ ذَلِكَ هُوَ الظَّلالُ البعيد